الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الاول الأول في متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقبل الولود في شرح كلمات هذا المتن، لا بأس أن يكون هناك مقدمة عن أصول الفقه حتى يكون لدى الطالب تصور واضح إجمالي فيما يتعلق. بماده اصول الفقه اصول الفقه عباره عن ماده تسمى او ماده من مواد علوم الاله علوم الاله يقولون العلوم تسمين العلم بالشيء وطريقة العلم به العلم بالشيء وطريقة العلم به وهذه تتناوب قد يعلم الشيء بدون طريقه بدون الطريقة كعلم كعلم المقلد كعلم المقلد المقلد اذا جاء إلى المفتي وسأله عن مسألة فأجابه فهنا علم حكم ايش علم حكم المساله علم حكم المساله ولكن المجتهد يعلم حكم المساله بطريق بطريق الاستدلال بطريق الاستدلال فعندنا حكم وعندنا طريق طريق الحكم طرق الأحكام هذه في الغالب تسمى علوم الآلة تسمى علوم الآلة ولذلك يقولون ان أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير وكذلك اللغة والنحو هذه كلها من علوم من علوم الآلة لأنها علوم موصلة إلى الشيء لأنها علوم موصلة إلى الشيء فأصول الفقه كذلك وكذلك المنطق يقولون هو من علوم من علوم الآلة ولذلك قال ابن سينا وقدرة الإنسان غير كافية في ان ينال الحق كالعلانية ما لم يزود بحصول آلة واقية للفكر أو واقية للفكر عن الضلاله واقية للفكر عن الضلالة فعلى كل حال وصول الفقه من علوم من علوم الآلة وأصول الفقه كغيره من علوم الآلة التي لم تدون إلا بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو المرجع للأمة هو المرجع للصحابه رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بالإفتاء والاستشكالات وغير ذلك بل كل المناصب كل المناصب في الدنيا نعم كان لها النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائد وهو الإمام وهو المفتي وهو الموجه وهو المربي وهو القاضي وغير ذلك كما أشار الخرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق إلى هذه الأمور فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك حينما يستشكلون شيئا، فإنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فيجيبهم. فيسألونهم عن ذلك، فيجيبه ولذلك لم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم من التدوين شيء. لم يكن من التدوين شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القران نهى عن كتابة. شيء غير القرآن، لكن أصول الفقه من حيث هو كان موجودا في الأثر الواقع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة قبل التدوين، فكانت المسائل تذكر لكنها لا على صورة لا على صوره التحديد اللفظي للمسألة أو القاعدة، ولكنه يؤتى بالحكم هكذا. مطلقة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى القياس في مسائل كثيرة كان يشير الى القياس في مسائل كثيرة مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه ولد له غلام اسود نعم فشك في هذا الغلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال هل لك من ابل قال نعم قال هل فيها من اورق قال نعم قال لعله نزعه قال فما الذي جعله أوره فقال هذا الأعرابي لعله نزعه عرق فقال هذا الولد أيضا لعله نزعه لعله نزعه عرق فهذا إشارة الى إشارة إلى اشار إلى القياس لكنه لم يأتي بمسمى بمسمى القياس لأن مسمى القياس مسمى اصطلاحي حادث وكذلك اشار إلى القياس فيما يتعلق بالجماع ياتي احدنا زوجته ويكون له اجر قال نعم ارأيتم ان وضعها في الحرام ايكون أي عليه وزد قالوا نعم نعم قال فكذلك اذا وضعها في الحلال وهكذا مسائل كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية كلها تشير الى كلها تشير الى القياس كقوله مثلا اينقص الرطب الى يبس قالوا نعم قال اذا لا فهذه إشارات إلى مسألة القياس لكنها بغير مسمى القياس الذي اصطلح عليه الفقهاء وكذلك كان يشار أيضا إلى وصول الحكم أو أدلة الأحكام كما في حديث معاذ إنما قال بما أرطى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تحكم قال أحكم بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبزنة رسول الله قال فان لم تجد نعم قال أجتهد رأيي ولا آلو وهذا الحديث ضعفه أهل العلم ولكن كما قال بعضهم تلقى تلقت في الأمة تلقت في الأمة بالقبول أما من حيث المعنى فهو صحيح وأما من حيث السند فهو ضعيف لكن حكى جماعة أنه متلقى بالقبول فعلى كل حال هدفه إشارة إلى الاجتهاد إلى الاجتهاد والقياس نعم فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فتاوى يشير إلى هذه المسائل وإن لم تكن منصوصة باللفظ لكن القاعده مفهومة فكان يشير إلى القياس ويشير إلى الاستهاد ويشير إلى مسائل كثيرة مثلاً مسألة الموافقة واللزوم كل هذه الأمور جاءت في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه فلذلك لم يحتاج الصحاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلى إلى تدوين ما يسمى بأصول, بأصول الفقه. ثم بعد ذلك جاء الصحابة من بعده وتروا على ما ترى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم من كتاباتهم وأحوالهم نعم الإشارات إلى ما يتعلق بأصول الفقه، بل إن ذلك كان واضحا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعر كتاب كبير جدا اشار به إلى كثير من مسائل الأصول كالقياس والاجتهاد وما شابه ذلك نعم، فهذا دليل أيضا على اعتناء الصحابة بما يتعلق بالأصول، وكان يتردد هذا على كثير من أقوالهم كما صدر من علي رضي الله تعالى عنه وغيره فيما يتعلق بشرب الخمر وأنه جلد ثمانين لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه جلد أربعين، وكذا في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر، نعم جلدوه جلدوه ثمانين ثمانين جلدة. فكان قول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا سكر هذا أن الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري إيش حد المفتري الجلب ثمانون الجلب ثمانون فهنا إيش توصلوا إليه بطريق نعم القياس الموصل إلى هذا الأمر يعني إذا سكر هذا أو باللزوم إذا سكر فإنه يلزم من سكره أو ينتج من سكره الهذيان والهذيان دليل إلى إيش؟ إلى الافتراء والافتراء حده كذا والافتراء حده كذا أن هذه المسائل كانت معروفة لدى الصحابة من حيث التطعيم أما من حيث جمع مادة عام عن أصول الفطر وألفاظ كألفاظ القياس والفاظ الاجتهاد والفاظ الدلالات ومبحث مثلاً الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسله ما كانوا يسمون بهذه المسميات ولا في واقع فعلهم موجودة المصالح المرسله مبحث من مباحث الأصول ومع ذلك كان مطبق في عهد الصحابة ففعل أبي بكر في جمع المصحف في جمع القرآن في بين دفتين المصحف هذا من المصالح المرسله لأن القراء قتلوا في اليمامة القراء قتلوا في اليمامة فخجوا أن ينسى القران فدوّن بين دفتي المصحف هذا نوع من المصالح المرتبة لأنهم يقولون إن المصالح أنواع أو درجات أو المسائل الشرعية أو الأمور المستجدة يعني نجعلها من هذا الباب الأمور المستجدة عندنا لا تخرج من ثلاثة أشياء إما أن يكون الشر دل عليها أن يكون الشر دل عليها ننظر إلى أي مسألة من المسائل الواقعة التي تستجد عندنا ونريد أن نخرج فيها حكم نعم ننظر إليها إما أن يكون الشرع قد جاء فيه دليل أو اشاره إلى أن هذا الأمر حرام أو ملغى هذه واحدة وإما أن يكون الشرع قد دل على أن هذا الأمر مطلوب على أن هذا الأمر مطلوب طبعاً الذي دل على انه لغة هنا علمنا أنه محرم بالدليل، والذي دل على انه مطلوب فلا يخلو إما أن يكون مطلوباً طلب إيجاب أو يكون مطلوب طلب طلب ندب، نعم، فهذا أيضاً علمناه بالدليل، وإما أن يكون هذا الأمر لم يرد في الشرع شيء يحرمه، ولم يرد في الشرع شيء يوجبه أو او يندب. إليه هذا الوسط هو الذي سمي مصالح مرسلة قالوا مرسل يعني ما في شيء قيد فهذه مصالح مصالح مرسلة وهذه كانت في الأمور التي تستجد بين الصحابة فعندنا جمع القرآن ننظر إلى جمع القرآن هل ورد نص بمنع جمع القرآن ما ورد هل ورد نص بالأمر بجمع القرآن يعني بين دفتين ما ورد صار الأمر مطلب مرسل يعني فالصحابه رأوا المصلحة في ذلك نعم فجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا المصحف بين دفتين فكان هذا نوع من أنواع مصالح هو وهو مبحث من مباحث الأصول كذلك أيضا علي بن أبي عمر رضي الله تعالى عنه دون الدواوين والدواوين كان نوع تنظيم أعمال إدارية خلافته رضي الله تعالى عنه وهذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر لكنها من الأشياء التي لم يرد فيها تحريم ولم يرد فيها نعم أمر فكانت من المصالح المرسلة وكانت من المصالح المرسلة وربما يأتي إشارة إلى ما يتعلق بالمصالح هل هي حجة المصالح المرسلة أم لا يأتي لكن هذا من باب من باب التفكير وكذلك علي رضي الله تعالى عنه اشتهر عنه مسألة تضمين الصناع تضمين الصناع مثلا مثال هذا يأتي الإنسان يأخذ مثلا ثيابه ويضعها عند الغسال فتتلف عند هذا الغسال أو من يكوي هذه الثياب، فتتلف عنده فأصبح يحدث مشاكل أنت تضع عند هذا الثوب نعم ليفعل به كذا ثم يتلف أو هذا القماش ليقوم بخياطته فيتلف فما الحكم هل تضمينهم واجب أو غير واجب هذه من المثال المرسلة فصار علي رضي الله تعالى عنه يضمن الصناة إذا وضعت هذه الثياب عند هذا صاحب الخياطة فتلفت فإنه ضامن حتى لا يتلاعب الناس ويتنكر الناس لحوائد لحوائد الآخرين فكان هذا من المصالح المرسلة الشاهد أن عصر الصحابة كان لا يقلو من المسائل الأصولية من حيث الواقع العملي من حيث الواقع العملي واما من حيث التقعيد النظري فإن هذا لم يكن لم يكن موجودا فهو كغيره كالنحو مثلا النحو الصحابه هم اعلم الناس بالعربيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو افصح من نطقه بالضاد وافصح من نطقه بالضاد لكنهم ما كانوا يقولون فاعل ومفعول وضمير مستتر و عامل ومعمول ومتعلق بمحدوث وما شبه ذلك كانت هذه الطريقه ولست بنحوي يلو لسانه ولكن سليقيا أقول فاعرب ولكن سليقيا أقول فاعرب الاعراب سريقة عنده سليقة عنده فلم, يكا... فلم يحتاجوا فلم يحتاج الى الى التقييد ثم بعد ذلك قعد النحو فأخرجت المسميات بناء على على الواقع من حيث الاست... الاستعمال كذلك في التجويد علم التجويد بهذه الصورة الادغام الاخفاء والاضهار والاشمام والروم وما شابه ذلك هذه لم تكن بهذه المسميات في عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وانما بعد ذلك جاءت صار من المصلحة أن يقعد لهذا العلم تقعيدا بينا وهكذا في مصطلح الحديث وهكذا كل علوم الاله لم تكن معروفة بهذه الالفاظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه وإنما جاءت بعد ذلك والسبب في هذه كلها هو دخول العجمة في بلاد المسلمين السبب في هذا التدوين في تدوين الحديث وفي تدوين المصطلحات وعلوم الآلة كلها كل السبب الداعي إلى هذه الأمور كلها هو دخول العجمة بين المسلمين لما اتسعت اتسعت الفجوات الإسلامية والتقى العرب بالعجم واختلطت اللغة العربية باللغة العجمية نعم فخشى أهل الإسلام أن تضيع هذه العلوم فرجعوا إلى التدوين, فرجعوا إلى التدوين طيب ما علاقة العجمة بأصول الفرق ما علاقة العجمة بأصول الفرق نقول ان علاقة العجمة بأصول الفرق بتدوين أصول الفرق أن أصول الفرق يستمد أموره من ثلاثة أمور يستمد فنه من ثلاثة أمور الأمر الأول من علم الكلام من علم الكلام الأمر الثاني من علم اللغة والأمر الثالث من الأحكام الشرعية فاصول الفقه لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة إما علم الكلام وعلم اللغة وعلم الأحكام الشرعية فلما كان علم اللغة ثلث علم اصول الفقه كان للعجمه اثر في تدوين في تدوين هذا الفن كان للعجمه اثر في تدوين هذا الفن ولذلك مبحث الدلالات أكثر مبحث ينبني على المسائل على المسائل اللغويه مبحث الدلالات ينبني على المسائل اللغويه طيب بعد ذلك مضى القرن الأول وأصول الفقه لم يدون بعد ذلك اختلف في من أول من دون أصول الفقه من هو أول من دون أصول الفقه الحقيقة أن أراء الكاتبين في هذا مختلفة مختلفة في الظاهر والحنفية قالوا إن أول من دون في أصول الفقه هو الإمام أبو حنيفة وبعده تلميذه أبو يوسف وكذلك تلميذه محمد ابن الحسن هؤلاء هم أول من دون في أصول فقه والأحناف يدعون هذا الأحناف يدعون هذا في كتبهم والمالكية يدعون أن الإمام مالك هو أول من تكلم في أصول فقه في موطائه وفي رسالة مشهورة أرسلها أو تبادلها مبادلة رسائل بينه وبين الليس ابن سعد رحمهم الله تعالى وكانت هذه الرسائل بين الإمام مالك وبين الليس ابن سعد كلها تشير إلى مسائل أصولية في مسائل الأصول فلذلك قال المالكيه ان اول من ألف في أصول فقه هو الإمام مالك هو الإمام مالك جاء الشيعة وقالوا كل ما مضى ليس بصحيح بل ان اول من تكلم في أصل الفقه او الف في أصل الفقه هو محمد الباقر ابن علي بن زين العابدين هذا هو من الف اول من الف في أصل الفقه ووصف النسبة إلى غيره انها ظل وتجن بل انه هو اول من الف في هذا في هذا الفن وأما الشافعيه فهم يدعون أن اول من الف في هذا الفن هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى وقالوا انه هو اول من الف في اصول الفقه تاليفا مستقلا هذه اقوال ظهرها التعارض كل يدعي ان امامه نعم سبق بالتاليف لكن نقول يعني هذا التعارض يمكن الجمع بينه فنقول الذين يقولون ان الإمام مالك ألف والإمام مالك قبل الشافعي لأن الشافعي رحمه الله تعالى تتلمذ على الإمام مالك وقرأ عليه في الموطف نعم نقول ذكر الإمام مالك المسائل أصولية لا يعني أن هذا تأليفا مستقلا في أصول فقه وإنما هو إشارة إلى مسائل كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع منهم ذلك في في النوازل ومسائل الفتية فهذا لا يمنع أن يكون هناك من ألف غير الإمام مالك، فيحمل تأليف الإمام مالك أو كلام الإمام مالك في هو في مسائل جزئيه وليس تأليفا مستقلا في كتاب مستقل. يبقى عندنا قول الشيعة وقول الحنفية والشافعية. نعم. أما قول الشيعة هذا لا به لأنهم قوم خاصمون ويتنكرون الحق. فقولهم يرد به عوض الحائل لكن يبقى قول الحنفية وقول الشافعية كيف يمكن الجمع الشافعية مثلا الاثنوي يحكي الإجماع على أن الشافعي هو اول من دون والحنفية يذكرون أن أبا حنيفة وصاحبيه نعم هم اول من دونوا في أصول فرسل ونحن نعلم أن أبا حنيفة متقدم على من على الشافعي بل إن صاحبيه درس متقدمان أيضا على الشافعي والشافعي درس على محمد ابن الحسن درس على محمد ابن الحسن لأن أبي حنيفة توفي متى 150 والشافعي ولد 150 و بن ابن الحسن وأبو يوسف تتلمذ على أبي حنيفة قبل 150 يعني قبل ولادة الشافعي فكان الشافعي قرأ على محمد ابن الحسن فكيف يجمع بين هذين القولين أحسن ما يقال في هذا إن ان نقول ان ابا حنيفه وصاحبيه نعم كانوا قد ذكروا في أصول الفقه مسائل لكنهم لم يخرجوه كفن مستقل لم يخرجوه كفن مستقل وأما الشافعي فهو الذي أخرجه في كتاب مستقل سماه سماه الرساله جمع فيه مباحث اصول الفقه وجعله فنا مستقلا فكان أصول الفقه بهذه الطريقة وهذا الابتكار يكون اول من صنف فيه هو هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأما ما يتعلق بأبي حنيف وصاحبيه فيحمل على أن هذا في الكلام عن مسائل عن مسائل جزئية وقد يقال ان الكلام بالنسبة لأبي حنيف وصاحبه كان فيما يتعلق بأصول الفقه على طريقة الأحناف. لأنه سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله أن الطريقة في تأليف أصول الفقه على امرين او على نحوين النحو الأول طريقة المتكلمين والنحو الثاني طريقة الحنفية وسيأتي الإشارة إلى هذا بإذن الله تعالى على كل حال الأولى أو الصواب والأظهر أن أول من ألف في أصول الفقه تاليفا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألفه في كتاب في كتاب الرساله وهذا الكتاب من اعظم الكتب بل انه من اصعب الكتب العلميه المتقدمة من حيث اللفظ ولذلك أخذ من بعض اهل العلم أن الشافعي من ائمه اللغه هذا الكتاب فيه من العبارات الجزلة اللغوية ما يدل على على سعه علم الشافعي رحمه الله تعالى في اللغه ومع ذلك ومع ذلك الموزني تلميل الشافعي يقول قرأ الرسالة على الشافعي ثمانين مرة في كل مرة نجد أخطاء في كل مرة نجد أخطاء فقال الشافعي أبا الله إن لا تكون عصمة العصمة لكتابه ثمانين مرة يقرأ فيستجد له مسائل وأخطاء ما شابه ذلك على كل حال الشافعي هو أول من ألف في أصول ألفه كان هذا في القرن الثاني كان هذا التاليف في القرن الثاني بعد ذلك بعد الشافعي توسعت التاليف بدا التاليف في اصول الفقه لذلك قال العمريضي رحمه الله تعالى فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كباره وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي ناظم الورقات اشار إلى هذا قال عن الشافعي على لسان الشافعي وحونا فهو الذي له ابتداء دون فتبعت الناس حتى صار كتب الصغار الحجم أو كبار وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم. يعني إمام الحرمي إمام الحرمي فبدأ بعد ذلك التاليف بعد الشافعي فكان أنقر الثاني امتاز بتاليف لكنها ليست كالرساله وإنما في أمور جزئية فخرج تاليف بالناسف والمنسوق للإمام أحمد وكذلك لعيسى ابن أبان وكذلك ايضا لداود الظاهري خرج كتاب الإجماع وكان هذا كله في القرن في القرن الثاني نعم والقرن الثالث ايضا خرج فيه تأليف وهكذا في الرابع والخامس والسادس ثم توقف التأليف في أصول الفقه بعد القرن بعد القرن السادس وكان خلال هذه القرون جاء من ائمه أصول الفقه الذين قعدوا الأصول فأشهر من قعد أصول الفقه بعد الشافع وأوصله بهذه الصورة نعم الحالية كانوا من قبل القرن القرن السادس بل كانوا في الرابع والخامس منهم القاضي عبد الجبار وكذلك أبو الشسين نعم البصري وكذلك ابو حامد الغزالي نعم القاضي عبد الجبار الف كتاب العمد مشهور نعم وابو الحسين البصري شرح كتاب العمد في كتابه المعتمد وأما الغزالي فمعروف كتابه هو المستصفى المستصفى ومن صعوبه او من تأثر القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري فيما يتعلق بمسائل الكلام نعم قيل عن كتاب القاضي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد يعني مشكله اصول الفقه دخول علم الكلام فيه المشكلة في اصول الفقه دخول علم الكلام فيه وعلم المنطق فكان من يؤلف في اصول الفقه يدخل علم المنطق وعلم الكلام فيه فلذلك قد يوجد فيه بعض بعض الصعوبه يوجد فيه بعض الصعوبة فعلى كل حال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري وكذلك ابو حامد الغزالي وايضا ابو المعالي الجويني صاحب هذا المثل له كتاب البرهان في اصول الفقه هؤلاء الاربعه هم من اشهر من قعد من أشهر من قعد أصول على التقعيد الموجود في الوقت الحالي القرن السادس جاء من جمع هذه الكتب ولخصها ووضع في كتاب مستقل وهو الفقر الرازي في كتابه في كتابه المشهور المحصول جمع هذه الكتب الأربعة ولخصها وهزبها ووضع في كتاب الاحكام للآمد وهو كتاب مشهور وقوي في التقعيد جمع فيه بين هذه الكتب الخمسة بعد القرن السادس توقف التاليف واصبح التأ... توقف التاليف بصيغه الانشاء بصيغه الانشاء يعني من باب التجديد واحداث المسائل الجديده اما التاليف من حيث الاختصار او شروح المختصرات فهذه كثيره فهذه كثيره الا انه تميز بعد القرن السادس نعم تميز تاليف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات فكان هذا كتاب جديد في طرحه واستجلالاته فهو الوحيد يكاد يكون الوحيد ممن أتى بشيء جديد فيما يتعلق بأصول الفهم وأما ما عداه فإنما هي شروح لمختصرات أو شروح لمطولات أو شروح لمطولات طبعا هذا التاليف خلال هذه القرون جعلت طريقة في تأليف أصول فقه تنقسم إلى قسمين جعلت الطريقة في تأليف تنقسم إلى قسمين طريقة تسمى طريقة المتكلمين وطريقة تسمى طريقة الاحناف فما طريقة المتكلمين وما طريقة الاحناف طريقة المتكلمين تنسب إلى الجمهور كالشابعية والمالكية والحنابلة هؤلاء الذين تكلموا في أصول الفقه يقال لهم يقال لطريقتهم طريقة طريقة المتكلمين وقيل المتكلمين لأنهم أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه ونحن نقول إن الجويني والغزالي وقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري هؤلاء ممن قعدوا أصول الفقه وهؤلاء الأربعة من أئمة علم الكلام من أئمة علم الكلام وهم من الأشاعرة بل بل إن أبي الحسين والقاضي من المعتزلة، ولكن الغزالي نعم والجويني من و والجمع بين الأشاعرة والمعتزلة نعم خوضهم في علم الكلام خوضهم في علم الكلام وسمي طريقه المتكلمين لأن هؤلاء نعم ممن أدخلوا علم الكلام في باب العقائد وفي أصول الفقه أدخلوا علم الكلام في باب العقائد. وفي أصولهم فسمي الطريقة المتكلمين من هذا الباب تغليبا وهؤلاء طريقتهم أنهم جمعوا المسائل الشرعية وخرجوا عليها نعم المسائل واستمطوا منها المسائل الأصولية فجمعوا المسائل مع في كتب في كتاب واحد وهذه المسائل لا يتقيدون فيها سواء وافقت المذهب أو لم توافق المهم أنه جمعوا المسائل الأصولية في مكان واحد واستثنوا منها ما يكون في استثناء فكانت هذه هي طريقة كانت هذه هي طريقته يحاولون أن يجمعوا جميع المسائل الأصولية سواء وافقت المذهب أو لم توافق المذهب وإنما توضع في فن او في طريقة واحدة أما الأحناف الطريقة الثانية الأحناف فكانت على العكس. من طريقة المتكلمين فالأحناف وضعوا اصول الفقه بناء على فتوى الإمام أبي حنيفة فهم ينظرون إلى فتاوى الإمام أبي حنيفة واقواله ويستخرجون منها المسائل المسائل الأصولية فكانت مسائلهم مقتصرة على فتوى من؟ على فتوى إمامهم على فتوى إمامهم فلذلك سميت طريقة الأحناف أو طريقة الحنفية ولكل طريقة ميزة ولكل طريقة ميزة فمن قرأ في كتب الحنفية يرى السقعي في المسائل لأن فتاوى أبي حنيفة كانت كثيره جدا ويغلب على الأحناف المسائل الفرضية المسائل الفرضية هذا يغلب على فقه الأحناف ولذلك سموا أهل الرأي نعم من أسباب تسميتهم اهل الرأي هذا الباب من هذا الباب لكن طريقتهم هذه فيها فوائد عظيمة جدا وهذه الفوائد تتبين في هذه العصور يندر أن تجد مسألة مستجدة ثم ترجع إلى كتب الحنفية لو تجد فيها لو تجد فيها هذه المسألة بل من أحسن من تكلم في مسائل القضاء هم الحنفية صرف النظر عن طرق الاستدلال ومخالفات في بعض الأمور فيما يتعلق مثلا بقول الجمهور في القضاء بالشاهد واليمين الذي لم يعمل بها الحنفية لا نشير إلى مثل هذا وإنما نقول في افتراض المسائل القضائية وفي هذا العصر نجد بعض الوقائع الحادثة المستجدة ونجد الحنفية في كتبهم المتقدمة اشارات إلى هذه الوقائع، وذلك بسبب كدرة الافتراض على كل حال الحنفية كان الأصول نعم هو تقعيد مسائل بناء على فتاوى إمامهم بخلاف طريقة المتكلمين فاذا الكلام في اصول الفقه على طريقتين طريقه المتكلمين وهم الجمهور وهو ما نشاهده وعليه العمل نعم والطريقة الاخرى طريقه طريقه الاحناف ونحن الآن بين ايدينا كتاب مستقل يعني هذه لمحه موجزه موجزه عن اصول الفقه يعني لا بد منها من معرفتها قبل الشروع قبل الشروع يعني ايجاز والا من تكلم عن نشأة الاصول وتطور الاصول وتدرج الاصول والكتب المؤلفه فهذا نعم الكلام فيه يطول